يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى ابن مريم الحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنن الله من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين